そう <So>。<laughs> Move i d a n m a spilling, so f u l a of rush. a m going t a do it. <imitation> I'm going to do it. <imitation> I'm going to do it. <imitation> I'm going to do it. サルサルサル n ルサルサルサル a ルサ n a ルサルサルサルサルサルサルサルサルサルサルルサルサルサルサルサルサルサルサルサルサルサルサルサルサルサルサルサルサルサルルサル <سلم> اللهم صل وسلم وبارك عليه فحين غربه ونور يا د ا الحبيب على ندى السماوات والارض ومن فيهن ا ل ا بترحيب وقطار ا الجود لله على للوجود تسير ولسنه ا الملائكه ة بتبشير للعالمين تعيد سبحان إِكْبَرْ الشبكة والحمد الله وَلا إله إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ والقدراتك الهدى المصطور لله إِلَهَ ليبرز نورا كاملا في عالم الظهر و نورا فاق كل ن و ر ونفذ الحمق همه على من اتم الله عليه النعمه من خواص الامه أ ن ينظر عند وجه ن امه انسا لجنابي المصعد و م ش ا ر ك ا لها ل في هذا السمات الممضود فاضرا بنظفه الله سيده مريم و ا ل س ي د ة ت واسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمه الوافيه <تصفيق> فانت الورد الذي رضي الله على ه د ر ئ ه وجود هذا الموضوع فانبلغ سمك الكمال من النور وعن عمود وبرز الحميد المحمود منعنا لله بتعظيم وسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل وسلم يا نبي سلام عليك y a r a so sad. l Alayka a Ya m h i 「ありがとうございました」 I got a I'm <laughs> sorry.